لا الإحسان يودع لتلك تكسر الخاطر يا شيعة وحدتك الليلة الإحسان يودع لتلك تكسر الخاطر يا شيعة وحدتك строيلة الإحسان تود على الله يا قومي اهلي على الله ماشي المقتلي باتر يا زينة تبقى صبري وتحملي انت الجفيلة صبري وتحملي كفل اليدام حامي وصبري وسيري على الله يا ريحانة علي الليلة لحساني والدعالتا تكسر الخبر يا شيعة وحدة تاي <تصفيق> ساعد يا اخويا طا جرمه القليم يحمي حرامكم من يعد المحمدي وغريبة في الغربة أبتلي حرم وغريبة في الغربة أبتلي ان يا خياه بالصبر الجملي الله يعينيك يا محجوبة عليك ليلة الاحسان والدعالدان تكسر الخاتور يا شيعة وحدتان ليلة وضاعة الله توديع في باشر وعدنا موتوا خط القلم عاشر وزياء مشحون بالألام طير البنية رفرف فوق الخيم طير البنية رف رف من القيم احنا ضحايا يا صحبي للقيم العاليه وميه للاسلاميين عايين النسى تكسر الخاطر يا شيعة وحدتة للحسين والدعاه تكسر الخاطر قل لي ونسمو للقمم يا ابنا مطهر ومورو قولوا وداع يا صاحبي للحرام مرحبا عدنين جئتنا من العدم مرحب عدنين جاءت دول عدن الله يا قومي يا خلي باتر على الله ماشي المقتلين الليلة الاحسان والدعالدان تكسر الخاطر يا شيعة وحدتان الليلة الاحسان والدعالدان تكسر الخاطر يا شيعة وحدتان